وما أنا عليكم بحفيظ، وكذلك نصرف الآيات ول يقول درست ول نبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أُحِي إليك من ربك لا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 وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْبًا بِغَيْرِ عِلْمٍ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 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم